ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو وَلا أَمَةُم مُ مِنَة خَييد مِم مشرِركَةٍ وَلا وَعْجَبَتكُ وَل تُ كِح المُشِكينَ حتىَ يومِنوا وَلا عَبِد مُمِنٌ خَيرُم مِم مُشك وَلا وَعْجََكُ أُلَاائِكَ يَدَعون إلَ النَّار واللههُ نَتْي وَالمُغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَّكُمْ فَاتَّقُوا حِرْثَكُمْ أَن تَحْرِثُوا كَمَا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ